الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الأحباب الكرام نبدأ في مادة التفسير واليوم إن شاء الله من الآية التاسعة والثمانين بعد المئة الأولى من سورة آل عمران إلى نهاية سورة آل عمران والقراءة مع فضل الشيخ علي النمر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام عن رسول الله فهذه قراءة في كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى في الآية التاسعة والثمانين بعد المئة من سورة آل عمران إلى آخر السورة ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير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 أي هو المالك للسماوات والأرض وما فيهما من سائر أصناف الخلق المتصرف فيهم بكمال القدرة وبديع الصنعه فلا يمتنع عليه منهم أحد ولا يعجزه أحد ويخبر تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لايات لولي الألباب وفي ضمن ذلك حث العباد على التفكر فيها والتبصر بآياتها وتدبر خلقها وأبهر وأبهم قوله آيات ولم يقل على المطلب الفلاني إشارة لكثرتها وعمومها وذلك لأن فيها من الآيات العجيبة ما يبهر الناظرين ويقنع المتفكرين ويلذب أفئدة الصادقين وينبه العقول النيرة على جميع المطالب الالهية فاما تفصيل ما اجتملت عليه فلا يمكن مخلوقا ان يحصر ان يحصر ويحيط ببعضه وفي الجملة فما فيها من العظمة والسعة وانتظام السيل والحركة يدل على عظمة خالقها وعظمة سلطانه وشمول قدرته وما فيها من الإحكام والإتقان وبديع الصنع ولطائف الفعل يدل على حكمة الله ووضعه, ووضعه الأشياء مواضعها وسعة علمه وما فيها من المنافع للخلق يدل على سعة رحمة الله وعموم فضله وشمول بره ووجوب شكره وكل ذلك يدل على تعلق القلب بخالقها ومبدعها وبذل الجهد في مرضاته وان لا يشرك به سواه ممن لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وخص الله, بالآيات أولي وخص الله بالآيات أولي الألباب وهم أهل العقول لأنهم هم المنتفعون بها الناظرون إليها بعقولهم لا بابصارهم ثم وصف أولي الألباب بأنهم يذكرون الله في جميع أحوالهم قياما وقعودا وعلى جنوبهم وهذا يشمل جميع أنواع الذكر بالقول والقلب ويدخل في ذلك الصلاة قائمة فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب وأنهم يتفكرون في خلف السماوات والأرض أي ليستدلوا بها على المقصود منها ودل هذا على أن التفكر عبادة من صفات أولياء الله العارفين فإذا تفكروا بها عرفوا أن الله لم يخلقها عبثا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 تقينا عذاب النار لأن تعصمنا من السيئات وتوفقنا للأعمال الصالحات لننال بذلك النجاة من النار ويتضمن ذلك سؤال الجنة لأنهم إذا وقاهم الله عذاب النار حصلت لهم الجنة ولكن لما قام الخوف بقلوبهم دعوا الله بأهم الأمور عندهم ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته أي لقصوله على السخط من الله ومن ملائكته وأوليائه ووقوع الفضيحة التي لا نجات منها ولا منقذ منها ولهذا قال وما للظالمين من أنصار ينقذونهم من عذابهم وفيه دلالة على أنهم دخلوها بظلمهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان وهو محمد صلى الله عليه صلى أن يدعو الناس إليه ويرغبهم فيه في أصوله وفروعه فآمنا أي أجبناه مباذرة وسارعنا إليه وفي هذا إخبار منهم بمنة الله عليهم وتبجح بنعمته وتوسل إليه لذلك أن يغفر ذنوبهم ويكثر سيئاتهم لأن الحسنات يذهبن السيئات والذي من عليهم بالإيمان سيمن عليهم بالأمان التام وتوفنا على الأبرار يتضمن هذا الدعاء التوفيق لعمل الخير وترك الشر الذي به يكون العبد من الأبرار والاستمرار عليه والثبات إلى الممات ولما ذكروا توفيق الله إياهم للإيمان وتوسلهم به إلى تمام النعمة سألوه الثواب على ذلك وأن ينجز لهم ما وعدهم به على ألسنة رسله من النصر والظهور في الدنيا ومن الفوز برضوان الله وجنته في الآخرة فإن وإنه تعالى لا يخلف الميعاد فأجاب الله دعائهم وقبل تضرعهم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يقول ربنا تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الالباب أي أن الله عز وجل جعل في السماء آيات أي علامات واضحة على ألوهية الله تبارك وتعالى وقدرته وعظمته وجعل كذلك علامات في الأرض وتقلب الليل وتقلب النهار فيه علامات واضحة لكن لا يستطيع أن يراها إلا أولو الألباب من هم أولو الألباب أحسنت تقول العقول المستنيرة أولي الألباب يعني أولي العقول المستنيرة ثم بدأ ربنا عز وجل يذكر صفات أولي الألباب لكي نتصف بهم فقال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه أي الذين لا تفطر السنتهم عن ذكر الله فهم في مجالسهم يذكرون الله وعند نومهم يذكرون الله حتى ينامون وعند مشيهم يذكرون الله تبارك وتعالى لأن ذكر الله يحيي القلب والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت قال ويتفكرون في خلق السماوات والأرض اذا وصفهم الآن بعبادتين العبادة الأولى هي ذكر الله والعبادة الثانية التفكر في مخلوقات السماوات والأرض لأنك حينما تتفكر كيف خلق الله عز وجل ثمرة المنجو والتفاح والكمثرى ومختلفه الطعوم مع انها تسقى بماء واحد تتجلى لك عظمة الله جل وعلا حينما تنظر إلى المخلوقات إلى منظر الإنسان الجميل وأن الله لم يخلقه مثل منظر الأسد أو الثعلب أو الحيوان أكرمكم الله تستحضر حمد الله عز وجل على نعمه النازلة وتشكر الله تبارك تعالى على أن صورك في أحسن صورك وهكذا قال ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار أي كلما نظر الإنسان إلى مخلوق من مخلوقات الله قال هذا الكلام ربنا ما خلقت هذا باطلا يعني خلقته بالحق والصدق وخلقته لحكمة فالله خلق الإنسان لحكمة وخلق الثعبان الحكمة وخلق الفواكه لحكمه وخلق كل شيء لحكم معينة أرادها الله عز وجل فلما ذكر العبد ربه وتفكر في مخلوقات دعا ربه دعاء فقال فقنا عذاب النار وهذا فيه اشاره إلى أن الإنسان قبل الدعاء يقدم ذكر الله تبارك وتعالى والتفكر في مخلوقات الله وتقديم طاعة لكي يكون دعاه أرجى للقبول الدعاء الثاني الذي يدعوه المؤمن ربنا إنك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من أنصار يعني يا رب أنت الذي تدخله النار الذي تتركه في الشهوات والاهواء والمعاصي والذنوب حتى يفعلها ويدخل النار فقد سقط من أعين الله والعيذ بالله عز وجل وقد نال الخزي في الدنيا والعذاب في الآخر ولذلك ترى العصاة في الدنيا في قلبهم خزي وذل حتى ولو كان أغنى الناس حتى لو ارتقوا أعلى المناصب في قلوبهم ذل كما قال الحسن البصري رحمه الله إنهم يحملون الذل في قلوبهم وإن تقطقت بهم البراذين برادين يعني البغال كان زمان كده القادة يركبوا الخيول ويمشوا خيلاء كده امام الناس قادة والملوك والوزراء فيقول لا تنظرون هذه المناظر فإن قلوبهم بها ذل وهو ذل المعصية والعذب الله ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان من هذا المنادي النبي عليه الصلاة والسلام ينادي للإيمان يعني للتوحيد الخالص لله عز وجل ربنا إننا سمعنا مناديا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي للإيمان أي ينادي الناس على التوحيد أن آمنوا بربكم فآمنا أي آمنا بالله جل وعلا ووحدناه سبحانه في العبادة فآمنا ثم بدأ يدعو فيقول أي كل مؤمن يدعو ويقول ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وهذا توسل بالإيمان يعني يقول كما آمنا بك يا رب فاغفر لنا ذنوبنا ولذلك التوسل الصحيح ان تتوسل باسماء الله وصفاته وبالعمل الصالح فتقول يا رحمن ارحمني تقول يا غفار اغفر لي هذا توسل بالاسماء باسماء الله وصفاته ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها يا غني اغنني يا قدير يا قوي قوني يا شافي الأمراض شفيني وهكذا وتوسل بالعمل الصالح اللهم إني آمنت بك تقول هكذا اللهم إني آمنت بك وآمنت برسولك صلى الله عليه وسلم فاغفر لي ذنوبي وتب علي هذا توسل بالإيمان فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار الذنب هو الخطأ والسيئة هي المعصية التي يسوء وجه العامل حينما يراه يسوء وجه العامل حينما يراه نسأل الله أن يغفر لنا ولكم جميعا وتوفنا مع الأبرار توفنا مع الأبرار يعني جعلنا مع الأطهار الذين عملوا البر في الدنيا فهم أبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ماذا وعدنا الله على رسلك وعد الله عز وجل من آمن بالله وحقق التوحيد فله الجنة ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله حق الله على العباد أن يوحده ولا يشرك به شيء وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيء هذا الذي وعد الله على لسان الرسل ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك أي على لسان رسلك ولا تخزنا يوم القيامه لا تخزنا لا تفضحنا أمام الأشهاد آمين يا رب العالمين إنك لا تخلف الميعاد يعني أنت لا تخلف وعدا وعدت به من أنك ستدخل الطائع الجنة والعاص النار والعياذ بالله ثم بين ربنا ان الله يستجيب للعبد في الحال اذا كان مخلصا فقال <تصفيق> نعم هذا صحيح قال الله تبارك وتعالى فاستجاب لهم ربهم اني لا اضين عمل عامل مني بعضكم من, ذكر من بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم وودوا في سبيل وقاتلوا وقتلوا لَكَفَرَنَّ عَنْهُمْ سيئاتهم لَوْ جنات عَنْهُمْ من تحتها جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب التفسير أي أجاب الله دعائهم دعاء العبادة ودعاء الطلب وقال إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو انثى فلجميع سيلقون ثواب أعمالهم كاملا موفرا أي كلكم على حد سواء في الثواب والعقاب فالذين هاجوا وأخرجوا من ديارهم وعوذوا في سبيل وقاتلوا وقتلوا فجمعوا بين ال والهجرة ومفارقة المحبوبات من الأوطان والأموال طلبا لمرضات ربهم وجاهدوا في سبيل الله لأكفرن عنهم سيئاتهم ولا ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله الذي يعطي عبده الثواب الجزيل على العمل القليل والله عنده حسن الثواب مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فمن أراد ذلك فليطلبه من الله بطاعته والتقرب إليه بما يقدر عليه العبد فاستجاب لهم ربهم أي استجاب الله عز وجل للمخلصين دعاءهم أني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى أي من عمل صالحا وفاه الله أجره الحسنة بعشر امثالها سواء كان العامل ذكرا أو أنثى لأن الله عز وجل لا يظلم احدا بعضكم من بعض أي أن الله عز وجل لا يجامل الذكر ولا الأنثى وإنما كلهم متساوون في طاعة الله عز وجل فهم متساوون في أجره وثوابه بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من دياره وأوضوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا هؤلاء المسلمون الاوائل السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أربعة صفات اتصفوا بها هاجروا أي من مكة إلى المدينة وأخرجوا من ديارهم أو أخرجهم الكفار من ديارهم واوذوا في سبيلي آذهم الناس بالكلام أو آذوهم بأخذ أموالهم لأنهم اسلموا وقاتلوا وقتلوا أي جاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار وكذلك ينبغي للإنسان إذا أوذي في سبيل الله عز وجل أو أوذي في سبيل دينه استهزأ الناس به سخروا منه عليه أن يتحمل وأن يصبر وأن يعلم أنه يقتضي للصحابة الأوائل الذين اوذوا في سبيل الله فصبروا فرفعهم الله درجات سبحانه وتعالى قال ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله إكراما له من عند الله والله عنده حسن الثواب وحسن الثواب الجنه فيها ما لا عين رات ولا اذن ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نسال الله يرزقنا واياكم الجنه نعم الله تبارك وتعالى لا يضرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم ماواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نذلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وهذه الآية المقصود منها التسلية عما يحصل للذين كفروا من متاع الدنيا وتناعمهم فيها وتقلبهم في البلاد بأنواع التجارات والمكاسب واللذات وأنواع العز والغلبة في بعض الأوقات فإن هذا كله متاع قليل ليس له ثبوت ولا بقاء بل يتمتعون به قليلا ويعذبون عليه طويلا هذه أعلى, هذه أعلى حالة تكون للكافر وقد رأيت ما تقول إليه وأما المتقون لربهم المؤمنون به فمع ما يحصل لهم من عز الدنيا ونعيمها لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها فلو قدر, أنهم فلو قدر أنهم في دار الدنيا قد حصل لهم كل بؤس وشدة وعناء ومشقة لكان هذا بالنسبة إلى النعيم المقيم والعيش السليم والسرور والحبور والبهجة نزرا يسيرا ومنحة, ومنحة في صورة نحنة ولهذا قال تعالى وما عند الله خير للابرار وهم الذين برت قلوبهم فضرت اقوالهم وافعالهم فأثابهم البر الرحيم من بره اجرا عظيما وعطاء جسيما وفوزا دائما لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد لا تغتر بسلطان الكفار ولا بكثره اموالهم ولا بتقدمهم العلمي لا تغطر بهذا فإنما هي حضارة زائلة ودنيا زائفة لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد وهذه حقيقة فالحضارات الغربية التي بنيت على الشرك والكفر والعذب الله ترونها الآن تنهار كانت حضارة اعظم بكثير من حضارة أمريكا انهارت في لحظات لأنها قامت على الشرك والكفر ولم يعد له الآن وجود إنما تقطعت أوصاله وبقيت روسيا ومعها إمارة أو امارتان والآن أمريكا في العد التنازلي بدأت تنهار لأنها قائمة لا على المبادئ وإنما على المصالح ولذلك يقول علماء الاجتماع بأن الدول لا تقوم, على لا تقوم إلا على أحد مبدأي إما أن تقوم الدولة على مبدأ المصالح وإما أن تقوم على المبادئ فالدول التي تقوم على المصالح حضارتها لا تستمر كثيرا كأمريكا وغيرها مصالح فقط سواء كانت علاقة الدولة المسؤولين في الدولة بالشعب أو علاقة الشعب بالدولة أو علاقة الشعب بعض وبعض كله قائم على المصالح وهذا ما يترجمه العوام فيقولون المعهد سودني هذه المصالح وهناك دول حضارتها قائمة على المبادئ والقيم على مبدأ الكرم مبدأ الشجاعة مبدأ النخوة مبدأ العطاء هذه الدول هي الدول الإسلامية إذا تمسكت بإسلامها فتجد الرجل يخسر كثيرا اكراما لضيفه تقربا الى الله امريكا يقول لا الضيف ده هيجي هصرف عليه مثلا 100 دولار هكسب من وراها ايه ده هو جاي عشان مشروع هتدخل معاه مشروع وكذا والمشروع ده ممكن تربح منه اذا اذن انفق عليه لا باس لكن يجي يقعد معاه شويه اخسر عليه من الدولار ادفع له واجيب له لحمه وكلام من والاخر يمشي ولا اربح من ورا شيء يعتذر طب يقول انا اسف مش فاض. لانها حسبها بحساب المصالح والمفاسد كما قال الشيخ عيد القرن حفظه الله حينما ذهب إلى أمريكا وجاء وقال أمريكا التي رايت قال من أعجب ما رأى في أمريكا أن إنسان جرح في حادث والدم ينزف منه فحملوا إلى أقرب مستشفى كانت مستشفى خاص والرد المغمى عليه فحملوا وادخلوه المستشفى للطوارئ إسعافات أولية فتقدم الرجل مسؤول المستشفى وقال في حد منكم هيحاسب معجلوا لا ده احنا وجدنا ملقى على الطريق وكذا جئنا به قال طب انتظروا وضع ايده في جيبه ومغمع عليه والدم ينزف وضع ايده في جيبه فلم يجد فيها دولارات قال انا اسف لا استطيعنا استقبله طب يا عم عمله اي حاجة قال لا لا لا اذا كان حد منكم ما يدفع ماشي ما يجروه برة اخرى ليه مبني على المصادح فالدول التي بنيت حضارتها على المصالح حضارتها منهار ستنهار ولا بد اما المبادئ والقيم هي التي تستمر فالله عز وجل يقول لا يغرنك لا تغتر بهذا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد يعني تقلبهم يعني ظهورهم في البلاد وغناهم وكذا لا تغتر بهذا متاع قليل اي ربنا بمتاعهم وقت بسيط كذا كم سنه كذا ثم مأواهم جهنم وبيس المهاد حتى لو ظلوا في الدنيا بهذه الطريقة مأواهم العذب الله جهنم وبيس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم الذين خافوا الله عز وجل وعبدوه لهم جنات تجري من تحتها الأنهار الله عز وجل يرزق المؤمنين الطائعين جنات وقال جنات ولم يقل جنة لأن كل انسان في جنه أي مقام في الجنة أو نزلا في الجنة منازل متعددة لهم جنات تجري من تحتها الأنهار من تحت قصورها تجري الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ناسب ضد متاع قليل إذا الدنيا متاع قليل يعني متاع قليل يعني سينتهي خمسين سنة متى سنة وينتهي أما الجنة خالدين فيها أبدا المؤمن يدخل الجنة كامل ألف سنة عشر طلاف سنة مليون سنة مئة مليون سنة مئة مليار سنة أكثر خالدين فيها ابدا لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزل من عند الله ما هو النزل؟ النزل هو ما يقدم إكراما للضيف عند أول نزوله فكان هذا معلوما عند العرب أول ما ينزل الضيف يعطيه كوبا من لبن يعطيه كوبا من عصير يعطيه ماء باردا اسم النزل هذا كله نزلا من عند الله أي أعده الله ضيافة للمؤمنين وما عند الله خير للأبرار يعني أنت لا تعلم ماذا عند الله من النعيم المقيم الذي أعده للمؤمنين ثم بدأ يتكلم عن أناس من أهل الكتاب من اليهود والنصارى لما عرفوا الإسلام آمنوا به ودخلوا في الإسلام فالله عز وجل لم يحرمهم ولم يظلمهم أجرهم بل اعطاهم اجرا وثوابا كالمؤمنين تماما فقال قال الله سبحانه وتعالى: وَإِنَّ من أَهْلِ الكتاب لمن يؤمن بالله وَمَا أنزل إليهم وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خاشعين لله لا يشترون بِآيَاتِ الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون التفسير أي وإن من أهل الكتاب طائفة موافقة للخير يؤمنون بالله ويؤمنون لما أنزل إليكم وما أنزل وهذا الإيمان النافع يؤمن ببعض, الرسل ببعض ولهذا لما كان عام هاما حقيقيا صار نافعا أحدث لهم خشية الله وخضوعهم لجلاله الموجب للانقياد لأوامره ونواهيه والوقوف عند حدوده وهؤلاء أهل الكتاب والعلم على الحقيقة كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء ومن تمام خشيتهم لله أنهم لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا فلا يقدمون الدنيا على الدين كما فعل أهل, الانح أهل الانحراف الذين يكتمون ما أنزل الله وي يشترون به ثمنا قليلا، وأن هؤلاء فعرفوا الأمر على الحقيقة وعلموا أن من أعظم الخسران الرضا بالدون عن الدين والوقوف مع بعض حظوظ النفس السفلية وترك الحق الذي هو أكبر حظ وفوز في الدنيا والآخرة فآثروا الحق وضينوه ودعوا إليه وحذروا عن الباطل فأثابهم الله على ذلك بأن وعدهم الأجر الجزيل والثواب الجميل وأخبرهم ب به وأنهم سريع الحساب فلا يستبطئون عما وعدهم الله لأن ما هو آت محقق حصوله فهو قريب ثم حض المؤمنين على ما يوصلهم إلى الفلاح وهو الفوز بالسعادة والنجاح وأن طريق الموصل إلى ذلك لزوم الصبر الذي هو حبس النفس على ما تكره من ترك المعاصي ومن الصبر على المصائب وعلى الأوامر التقيلة على النفوس فأمرهم بالصبر على جميع والمصابرة هي الملازمة والاستمرار على ذلك على الدوام ومقاومة الأعداء في جميع الأحوال والمرابطة وهو نزوم المحل الذي يخاف من وصول العدو منه وأن يراقبوا أعداءهم ويمنعوهم من الوصول إلى مقاصدهم لعلهم يفلحون يفوزون بالمحبوب الديني والدنيوي والأخروي وينغر وينجون من المكروه كذلك فعلم من هذا أنه لا سبيل إلى الفلاح بدون الصبر والمصابرة والمرابطة المذكورات فلم, يف فلم يفلح من افلح إلا بها ولم يفت أحدا الفلاح إلا بالإخلال بها أو ببعضها والله الموفق ولا حول ولا قوة إلا به تم تفسير سورة آل عمران والحمد لله على نعمته ونسأله تماما نعمة يقول ربنا عز وجل وإن, وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله أهل الكتاب من هم؟ اليهود والنصارى أحسنتم وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم ما أنزل إليكم أيها المسلمون يعني آمن بالقرآن لأنه رأى علامات النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة عنده في التوراة أو الإنجيل رأى حقيقة في النبي عليه الصلاة والسلام فاسلم وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم أيها المسلمون وما أنزل إليهم أي ما أنزل إليهم من ربهم في التوراة والإنجيل قبل التهليف والتبذير خاشعين لله أي خاضعين لأوامر الله سبحانه وتعالى منفذين له لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا لأن بعض أحبار اليهود اشتروا بآيات الله الدنيا فكتموا علامات النبي محمد عليه الصلاة والسلام ليه؟ لأنه هو دلوقت عالم العلماء اليهود واليهود بأطول المربع بأطول ضريبة وعن معززينه وكذلك النصراني القص النصراني الذي كان يعلم علامات النبي صلى الله عليه وسلم وعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا حق كتم هذه العلامات ليه لأنه الآن مبجل معظم لأنه لو أظر هذه العلامات سيسلم اليهود ويسلم النصارى وسيسلمه أيضا فسيكون فردا عاديا وسيفقد وظيفته سيفقد مكانته كما حدث مع القس الذي ناقشه وناظره الإمام ابن القيم رحمه الله فلما ناقشه واتى بكل شبهة فردها عليه حتى اقتنع أمام الناس فلما خلى به ابن القيم وقال له لقد ظهر لك الحق وأن الإسلام دين الحق فلماذا لا تسليم قال له قال له ابن القيم يعني أنا الآن إذا نزلت بلدة فرش هؤلاء الحمير لي البصد يقصد النصارى هو يقول نصراني قصة نصراني يقول على النصارى يقول فرشوا لي البصد وحكموني في أموالهم ونسائهم يعني كل ما يأمر به يفعلونه فإذا أسلمت انفضوا عني وأنا ليس لي مهنة ولا عمل لا أحفظ قرآنه ودرسه ولا أعمل مهنة فسوف فمن يترك هذا العز والمال ويأتي ليتسول الناس؟ أبقي فقير مفقرا المسلمين؟ قال له ابن القيم هذا سوء ظن بالله كان الله عز وجل يرزقك وأنت على الشرك والكفر فلما اسلمت فإن الله سبحانه وتعالى يتركك قال دع عنك هذا الآن وسكت. فمنهم من اشترى بآيات الله ثمنا قليلا اي اشترى الدنيا والمنصب والمال وحرف وبدل لكي يظل على منصبه وماله حتى مات على ذلك والعياذ بالله وفقد جنة عرضها السماوات والارض. اما هؤلاء المخلصون الصادقون لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا بل يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقول الحق اولئك لهم اجرهم عند ربه ان الله سريع الحساب <تصفيق> الحمد لله يعدكم الله وصلاه وبرك لهم أجرهم عند ربهم الله عز وجل يعطيهم أجرا في الدنيا والآخرة ووافق أن يقول إن الله سريع الحساب يعني الدنيا منتهية والله عز وجل صرعان ما سيعطيك هذه الجنة لا تستبطئ الجنة الدنيا عشرين تهتين ربعين سنة بقيلك لك وستموت ثم تأتي الجنة يأتي قبر إما روضة مريض رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران والعزب بالله فالدنيا انتهاءها سريع فقال إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا هذا نداء للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا اصبروا أي اصبروا على الحق والإيمان وإن يستهزأ بكم الناس وسخروا منكم وصابروا صابروا أنفسكم على الطاعات الطاعه أحيانا تكون ثقيلة على النفس كالصيام فيه جوع والزكاة فيها أنفق مال والصلاة فيها تعب كل هذا قد يكون صعبا على النفس وغض البصر فيها غض للبصر وضبط للنفس كل هذا يحتاج إلى صبر ومصابره ورابط المرابطة هي الإقامة على الطاعة الذي يواصل في قيام الليل مرابط والذي يواصل في طلب العلم مرابط والذي يواصل في الجهاد في سبيل الله مرابط كل من استمر على طاعة فهو مرابط في سبيل الله ورابطوا واتقوا الله أي خافوا الله عز وجل لعلكم تفلحون أي تفوزون بجنة عرضها السماوات والأرض اعدت للمتقين وبهذا تكون قد انتهت سوره آل عمران وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ونتوب إليك وندخل في المادة الثانية مادة الحديث في شرح سنني الإمام أبي داود رحمه الله تعالى باب باب ما يقول في الصلاة باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع حديث رقم 846 على ترقيم الأرناؤوط وقد يقل أو يزيل عندكم خمسة أحاديث لكن خذ بالأبواب باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع والقراءة الآن مع الشيخ أحمد عمار الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن وليه هذه قراءة في سنة الإمام أبي داود رحمه الله تعالى كتاب الصلاة الباب الثاني والأربعون بعد المئة باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع الحديث الخامس والأربعون بعد الثمانمئة قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن مير وابو معاوية ووكيع ومحمد بن عبيد كلهم عن الأعمش عن عبيد الله عن عبيد بن الحسن أنه قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد قال أبو داود قال سفيان الثوري وشعبة ابن حجاج عن عبيد بن ابي الحسن هذا الحديث ليس فيه بعد الركوع قال سفيان لقينا الشيخ عبيدا أبا الحسني بعد فلم يقل فيه بعد الركوع قال أبو داود ورواه شعبته عن ابي عصمت عن عن عبيد قال بعد الركوع باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع يعني حينما يقول إنسان سمع الله لمن حمله ماذا يقول ذكر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 يعني الله عز وجل يسمع ويستجيب لمن يحمده سبحانه وتعالى سمع الله المنحمد ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد هذا دعاء دعاء لله عز وجل اسمه دعاء ثناء الدعاء ينقسم الى قسمين ما هما دعاء ثناء ودعاء, ودعاء مساله دعاء طلب ودعاء سناء اللهم اغفر لي وارحمني هذا دعاء طلب اللهم إني أسألك يا الله يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا من أنعمت علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى هذا دعاء سناء على الله سبحانه وتعالى أحسن. اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض أي أحمدك حمدا ملء السماوات وأحمدك حمدا من الأرض ومن ما شئت من شيء بعد يعني أحمدك حمدا يملأ ما شاء ربنا من ملئه سبحانه وتعالى نعم الحديث السادس والأرضعون بعد الثمانمائة قال أبو داود رحمه الله حدثنا مؤمن بن الفضل الحراني قال حدثنا الوليد ها وحدثنا محمود بن خالد قال حدثنا أبو مزهر ها وحدثنا ابن الصرح قال حدثنا بشر بن بكر ها وحدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا عبد الله بن يوسف كلهم عن سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعه بن يحيى عن أبي سعيد بن رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول حين يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماء قال مؤمل ملء السماوات, السماوات وملء الأرض وملء أماشيث من شيء بعد أهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما اعطيت زاد محمود ولا معطي لما منعت ثم اتفقوا ولا ينفع ذا الجد منك الجد وقال بسم ربنا لك الحمد ولم يقل اللهم لم يقل محمود اللهم قال ربنا ولك الحمد هذا حديث ابي سعيد الخدري زاد فيه بعد قوله ملئ السماوات وملئ الارض وملئ ما شئت من شيء بعد هذا انتهى حديث ابن ابي زاد فيه قال اهل الثناء والمجد يعني أنت يا رب أهل الثناء والمجد بالضم أهل الثناء والمجد أو أهل الثناء والمجد بناء على الحال الحالية منصوب على الحال أهل الثناء والمجد يعني أهل لأن يثنى عليك وان مجد أو يا أهل الثناء والمجد نعم أو مبنيا على النداء يا أهل الثناء والمجد احسنت يا من أنت أهل لان يثنى عليك يا ربنا وأن تمجد أحق ما قال العبد أي حمد الله هو أحق ما قال العبد وأصدق ما قاله وكلنا لك عبد أي كلنا أي كل العبيد لك عبد أي لا نعبد أحدا سواك بل نعبدك يا ربنا وكلنا لك عبد لا مانع لما اعطيت لا مانع لما اعطيت يعني يا ربنا لا مانع لما اعطيت نعم افتح السماء خرج لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت يعني لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت يعني يا ربنا اذا اردت أن تعطي أحدا عطاء لا يستطيع أحد أن يرده وإذا أردت أن تمنع أحدا لا يستطيع أحد أن يعطيه فقال أهل السناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ما معنى الجد؟ الجد وليه؟ الغنى والسلطان لا ينفع ذي السلطان منك سلطانه يوم القيامه ابدا بل إن كل الصلاطين اذ الله بين يدي الله تبارك وتعالى حينما ينادي رب العزة تبارك وتعالى قائلا لمن الملك اليوم لله الواحد القهار لمن الملك اليوم لله الواحد القهار حينها يتذلل الناس جميعا بين يدي الله تبارك وتعالى نعم الحديث السابع والارضون بعد الثمانمائة قال ابو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة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 إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر ما تقدم من ذنب ماذا تستفيد من هذا الحديث؟ أي أن الملائكة تتقل اللهم ربنا ولك الحمد يعني حينما يقول لمن سمع الله لمن حمده ونحن نقول ربنا ولك الحمد الملائكه كذلك تقول ربنا ولك الحمد فمن وافق قوله قول الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه ولذلك ينبغي الإنسان اذا قال الامام سمع الله لمن حمده ينتظر حتى ينتهي الامام من قول حمده وبعد ان يبدا يقول اللهم ربنا ولك الحمد رجاء أن يوافق قوله قول الملائكة فإذا وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ما هي الذنوب المغفورة هنا الكبائر ولا الصغائر ولا الجميع الصغائر أحسنتم أما الكبائر فتحتاج إلى توبة صادقة كل كبيرة تحتاج إلى توبة ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن مجتنبت الكذاير نعم الحديث الثامن والأربعون بعد الثمانمية قال أبو داود رحمه الله حدثنا بشه بن عمار قال حدثنا أثبات عن مطرف عن عامر أنه قال لا يقول القوم خلف الإمام سمع الله لمن حمده ولكن يقولون ربنا لك الحمد يقول عامل الشعبي لا يقوم القوم خلف الإمام لا يقول القوم خلفنا سمع الله المنحمد ولكن يقول ربنا ولك الحمد هذا الكلام قاله بعض العلماء بأن الماموم لا يقول سمع الله المنحمد وإنما يقول ربنا ولك الحمد وقال بعض العلماء هذا رأي الشعبي رحمه الله وإنما يجوز للمعموم أيضا أن يقول سمع الله المنحميد لان لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ذلك وقول الشعبي رحمه الله اجتهاد منه هو من التابعين فقول التابعين ليس بحجة إنما اختلف العلماء في قول الصحابي هل هو إذا لا إذن يجوز للمعموم أن يقول سمع الله من ربنا لك الحمد الباب الثالث والاربعون بعد المياه مكتاب الصلاه باب الدعاء بين السجدتين الحديث التاسع والاربعون بعد الثمانمياه قال أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن مسعود قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا كامل أبو العلاء قال حدثنا حبيب ابن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني الدعاء بين السجدتين يعني ماذا يشرع من الدعاء بين السجدتين ذكر المصنف رحمه الله حديث ابن عباس وهو حديث حسن راه الامام احمد وابن ماجه بسند الحسن قال ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني اللهم اغفر لي وارحمني وعافني عافني يعني من البلاء واهدني أي لما تحب وترضى وارزقني رزقا ماديا ومعنويا كما ذكرت لكم أن الرزق ليس مقصورا على المال والصحه والأولاد وانما يدعو الله عز وجل أن يرزقك إيمانا وحكمة ويرزقك مغفرة وقربا منه يرزقك تيسيرا للطاعات ونحو ذلك نحن. الباب الرابع والأربعون من كتاب الصلاة باب رفع النساء إذا كنا مع الرجال رؤوسهن من السجدة الخمسون بعد الثمانمائه قال ابو داود رحمه الله حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني قال حدثنا عبد الرزاق قال انبانا معمر عن عبد الله بن مسلم اخ الزهري عن مولى لاسماء ابنت ابي بكر عن أسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما انها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان من كنا يؤمن بالله واليوم الاخر فلا ترفع فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رؤوسهم كراهه أن يرينا من عورات الرجال باب رفع النساء إذا كنا مع الرجال رؤوسهن من السجده لأن في بدايه الاسلام كان الرجال يصلون والنساء يصلون خلف المسجد خلف الصفوف يعني كان الرجل إذا جاء صف في الصف الأول والمرأة إذا جاءت صفت بجوار الجدار فكان صف النساء الأول يبدأ بجوار الجدار والصف الثاني اللي قدام والصف الثالث الذي امام وهكذا حتى يقتربنا من الرجال ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حين ذاك خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها ف هنا في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان من كنا للنساء يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رؤوسهم كراهيه أن يارين من عورات الرجال كذا الرجال في فقراء يلبس إزارا أو رداء فإذا ركع أو سجد ظهر فخده ظهرت عورته إلى آخره وهو معذور طبعا بلا شك لأنه فقير لا يجد إلا هذا فإذا جلس واعتدل توارق أوراكم عوراتهم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يامر النساء يظلن ساجدات حتى يعتدل الرجال ثم يعتدل النساء لكن هذا الاسناد إذا نظرنا إليه وجدنا فيه مولا لأسماء بنت أبي بكر هذا المولى من هو وما اسمه؟ فقه ولا ضعيف لا ندري فهذا الاسناد اسناد ضعيف لابهام مولى اسماده هذا اسناد ضعيف لكن العلماء حسنوا هذا الحديث بشواهده فله شاهد في الصحيحين من حديث من حديث سهل بن سعد وله شاهد عند الإمام احمد من حديث جابر بن عبد الله وله شاهد أيضا من حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد أيضا بإسناد حسن حدث له شواهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك فمعنى الحديث صحيح بشواهدي ولذلك العلماء حسنوا الحديث بشواهدي نقف هنا بالنسبة للحديث إن شاء الله تعالى ونبدأ في مادة العقيدة والتوحيد كنا قد وصلنا إلى قوله تعالى ما أنتم عليه بفاتني ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ما معنى البلاء ونحو ذلك وهذه قراءه في كتاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هذه قراءة في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي رحمه الله تعالى قال رحمه الله قوله ونبلوكم بالشر والخير فتنة عن علي عن ابن عباس رضي الله عنهما ونبلوكم بالشر والخير فتنة يقول نلتريكم بالشده والرخاء والصحه والسقم والغنى والفقر والحلال والحرام والطاعة والمعصيه والهدى والضلاله ونبلوكم بالشر والخير فتنه أي نختبركم بالشر والخير فالله عز وجل يختبر انسانا بالغنى ويختبر انسانا بالفقر الله سبحانه وتعالى يختبر إنسانا بالغنى لينظر هل يشكر أم يستعمل الغنى في معصية الله فيكفر النعمة ويختبر إنسانا بالفقر هل يصبر على الفقر أم يتسخط على قبال الله وقدره فعل الإنسان أن يشكر في السراء وأن يصبر في الضراء قوله صم بكم عمي وبإسناده عن ابن عباس صم بكم عم قال لا يسمعون الهدى ولا يبشرونه ولا يعقلونه اي ان الله عز وجل اصمهم عن سماع الهدى والعياذ بالله فالله سبحانه وتعالى طبع على قلوبهم نعوذ بالله من الطبع قوله وجعلنا للمتقين اماما ائمه يهتدى بنا ولا تجعلنا ائمه ضالين لانه قال لاهل الشقاء وجعلناهم ائمه يدعون الى النار والإمام هو من ما يقتدى به ومن يقتدى به سواء يقتدى به في الخير أو في الشر فهؤلاء ائمه يدعون إلى النار أي الكفار أو كبار الكفار كانوا ائمه يضلون الناس الله نعوذ بالله من ذلك نعم قوله وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم عن أبي عبد الله أحمد ابن حنبل في قوله عز وجل وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم هو حجة على الخدرية قال ومنك ومن نوح قدمه على نوح قدمه على نوح هذه حجة عليهم حجة على الخدرية الذين يقولون إن الله عز وجل لم يعلم بالأشياء إلا قبل وقوع إلا بعد وقوعهم فبينا أن الله عز وجل أخذ الميثاق، فهذا هو العهد والميثاق القديم يدل على أن الله عز وجل علم بما سيحدث فاهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله عالم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون في قوله أو تقول لو أن الله هداني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 فأخبر الله سبحانه أنهم لو ردوا لم يقدروا على الهدى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون قال ونقلب أفئذتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة قال لو ردوا إلى الدنيا لحيل بينهم وبين الهدى كما حيل بينهم وبينه أول مرة ينبغي للإنسان أن يعمل صالحا قبل أن يأتي يوم القيامة فيتحسر ويتندم ويقول وتقول نفس يا على ما فرطت في جنب الله فأنت الآن في فسحة من الدنيا فعليك أن تجتهد في الطاعة والإيمان والتقرب إلى الله جل وعلا وتدعو الله عز وجل أن يسر لك الخير حيث كان ونتوقف هنا إن شاء الله تعالى ونكمل في مادة صحيح الادب الإسلامي ونبدا في أداب الوضوء ان شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه قراءة في صحيح الاداب الإسلامية لفضيله الشيخ وحيد بن سلام باني حفظه الله. قال حفظ الله آداب الغسل الأول التسمية عند خلع الثياب الثاني سفر العورة إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك الثالث رد البصر عن عورات الآخرين الرابع عدم الاسراف في الماء الخامس اتباع الغسل الشرعي السادس التيمن في الغسل السابع تطهر المرأة بالمسك قبل غسل المحيط الثامن الحرص على غسل الجمعة التاسع تعجيل الاغتسال من الجنابه. أذاب الغزلي أولا التسمية عند خلع ثياب. روى التبراني وهو حسن بشواهده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. هذا حديث حسن بشواهده ومعنا ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. لان إذا خلع الإنسان ثوبه أن يقول بسم الله لأن الجن ترى الإنسان والإنسان لا يراها والدليل قوله تعالى إيه إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه علم ابنك وأخاك وأباك وأمك أنه إذا خلع ثوبه ان يقول بسم الله فحينها يخلق الله ساترا عاليا بين أعين الجن وعورتك فلا يراك جني نعم الثاني سكر العورة إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك رأى الإمام أحمد بسند حسن عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما ناتي منها وما نظر. قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قلت أرأيت إن كان القوم بعضهم في بعض قال إن استطاع أن لا يراها أحد فلا يراها قلت أرأيت إن كان أحدنا خاليا قال فالله تبارك وتعالى أحق ان يستحيى منه من الناس إذا كان القوم بعضهم في بعض يعني الرجال مع بعض ليس ما هم رأح فهل عليه حرج أن يظهر عورته للرجال كما كان يفعل العرب والكفار فبين يسا صلى الله عليه وسلم قال إن استطعت الا لا احد فافعل يعني حاول أن تواري عوراتك حتى من الرجال أرأيت إن كان أحدنا خاليا قال فالله تبارك وتعالى حقا أن يستحيى منه ليس معنى إن كنت في الشقة لوحدك ليس معك أحد أغلقت الشقة من جوا وانت لوحدك تمشي بقى عريان رايح جاي في الشقة رايح جاي عريان فالله أحق أن يستحي منه فالإنسان ينبغي ألا يكشف عورته إلا لحاجة كاقتسال ونحوه نعم الثالث غض البصر عن عورات الآخرين. روا مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل وللمرأة إلى عورة المرأة ولا يفض الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفض المرأة إلى المرأة في الثوب. ومعنى الإفضاء أن ينام الرجل مع الرجل عريانين تحت غطاء واحد أو المرأة مع المرأة عريانين تحت غطاء واحد. هذا معنى. أن يفضي الرجل الى الرجل في ثوب واحد فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرابع عدم الإسراف في الماء قال تعالى ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا روى أبو داود سندا صحيح عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أنه سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها فقال اي بني سر الله الجنة وتعوذ به من النار فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء لا ينبغي الإنسان أن يسرف في الماء ولا أن يتعدى في الدعاء مثل الدعاء الذي هنا اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة حدد المكان الذي يريده زي الإنسان يقول اللهم ارزخني 354 ألف جنيه هذا لا يجوز أو أن يقول اللهم زودني بفلانة بعينها قد لا تسعد معه. قل اللهم ان كان زواج منها خيرا فيسره، وان كان شرا فاصرفه اللهم يسر لي شراء البيت الفلاني أو السيارة الفلانية انت لا تدري هي خير لك ام شر وانما علق ذلك باراده الخير فقل اللهم ان كان شراء هذا البيت خيرا لي فيسره لي اللهم ان كان شرها هذه السياره خيرا لي فيسرها لي اللهم ان كان ذهابي الى السعودية للعمل او الى الكويت او هذه الوظيفة خيرا لي فيسرها لو ان كانت شرا فاصرفها عني واصرفني عنها Now الخامس اتباع الغسل الشرعي ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابه فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه ومعصابه ثم مسح بيده على الحائض على الحائض ثم أو الأرض ثم توضع وضوءه للصلاة غير رجليه ثم أفاض على جسده الماء ثم تنحى فغسل قدميه ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تصف غسل الجنابة فبينت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم الجنابة كالاتي اولا يغسل يديه ثم يغسل فرجه كرمكم الله يعني وما اصابه يعني ما حوله من منين ونحوه بالماء والصابون. بالماء والطراء لم يكن نفس ثم مسح, مسح بيده على الحائط بعدما يغسل يده بعدما يستنجى يغسل يده مرة تغسلها بالماء والصابون كان يصحى بيعملها على التراب والحيث يعني يغسلها بتراب مزيل من مزيلات اللي شيء ثم توضع وضوءه للصلاه غير رجليه ثم افاض على جسد الماء ثم تنحف غسل قدميه يبغى انت تعمل ازاي لما تغسل الجنابه رقم واحد تغسل دي اثنين تغسل ما حول الذكر اكرمك الله من الاذى ثلاثة تغسل يديك مره ثانيه بالماء والصابون أربع تتوضع ضوءك للصلاة كاملا غير رجليك خمسة تغسل راسك ستة تفيد الماء على جسدك ثم تتنحف تغسل ردلي السادس التيمن في ففي وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعوله وترجله وطهوره وفي شأنه كله يعني يستحب الإنسان إذا اغتسل يصل جنب من قبل الجنب الأيسر لأن نبي صلى الله عليه كان عجبه التيمن في تنعوله يعني لبس النعل الحذاء وترجله لما تتسرح راسك تسرح الجنب الأول وطهوري يعني وضوءه وغسله ونحو ذلك السابع تطهر المرأة بالمسك قبل غسلها قبل غسل الحيض ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنهما قالت سألت من النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها قال فذكرت أنه علمها كيف تغتسل ثم تأخذ فرصة من مسك فتتطهر بها قالت كيف أتطهر بها قال تطهري بها سبحان الله واستفر وأشار لنا سفيان ابن عينة بيده على, بيده على وجهه قال قالت عائشة واجتذبتها إلي وجتذبتها إلي وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تتبعي بها أثر الدم يعني المرأة أكرمكم الله إذا أرادت أن تغتسل للحيط قبل أن تغتسل بتأتي بقطنة ممسكة يعني مبلولة بمسك أو طيب أو عطر أو فلوس أي شيء يذيب رائحة الدم ثم تطهر بها باطن خرجها أكرمكم الله تتبع بها أثر الدم ثم تغتسل من الحيط نعم الثامن الحرص على غسل الجمعة ففي الصحيحين عن أبي سعيد من الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتن قال البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل نعم بعض العلماء كالظاهرية وبعض أهل الحديث حملوا هذا ال. حديث على ظاهره وقالوا بان غسل الجمعه واجب ومن لم يغتسل بدون عذر فياثم ولامه الاربعه ابو حنيفه ومالك الشفي واحمد حملوا على الاستحباب وانه سنه مؤكده وصرفوا الوجوب المذكور هنا بحديث سمره بحديث جابر بن سمره النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضى يوم الجمعه فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل نعم تعجيل الاغتسال من جنابه ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضى أحدكم فليرقد وهو, فليرقد وهو جنب وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة روى النسائي بالسنة صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضع وضوءه للصلاة كذا يستحب الإنسان أن يعجل اقتصال الجنابة الإنسان أكرمكم الله احتلم في أول النهار أو في أول الليل أو جامع زوجته أكرمكم الله في أول الليل يستحب له ان يعجل الارتسال ثم ينام مغتسلا فإذا أراد أن يؤخره للفجر مثلا فعليه أن يتوضا يستحب له أن يتوضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضى أحدكم فليرقد وهو جنوب طب لو إنسان جنوب من الضحى مثلا أراد أن يأكل أو يشرب أو كذا فعليه أن يتوضا لكي يأكل أو يشرب وهو جنوب وبهذا نتوقف هنا إن شاء الله تعالى وناخذ كشاف القناحة كشف القناع مازلنا في كتاب الديات باب مقادير ديات النفس فصل ودية الجنين الشيخ احمد سوف يقرأ لنا المتن فقط الجنين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أذي قراءة في كتابك الشيخ القناع عن الإقناع للشيخ منصور بن يونس البهدي رحمه الله تعالى باب مقادير ديات النفس فصل قال المصنف رحمه الله ودية الجنين, الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا بجناية عمدا أو خطا أو ظهر بعضه أو ألقته حيا لدون ستة أشهر أو ألقت يدا أو رجلا أو راسا أو جزءا من أجزاء الادمي في حياة أمه أو بعد موتها أو ألقت ما تصير به الأمة أم ولد غرة عبد أو أمة قيمتها خمس من الإبل نعم وثبت ذلك في الصحيحين يسا صلى الله عليه وسلم بداية الغرة غرة عبد أو امه غرة عبد أو أمة يعني لو واحد ضرب امرأة أو امرأة ضربت امرأة فأسقطت الجنين فديه الجنين غرة عبد أو أمة والعلماء قدروا ذلك بعشر دية أمه يعني خمس من الإبل وهذا مروين عن عمر الخطاب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما لأن ذلك أقل ما قدره الشارع في الجناية وهو أرش الموضحه نعم قال ذكرا كان أو أنثى وهو عشر دية, أم وعشر دية أمه ولو بفعلها ولو بفعلها عشر دية أمه من ضربة أو دواء أو غيره ولو بفعلها ويعلم ذلك بأن يسقط عقب الضرب أو تبقى متعلمة إلى أن يسقط وينالقته رأسيني أو أربعة أيدين لم يجب لم يجب أكثر من غرة لأنه يجوز أن يكون من جنين واحد وما زاد مشكوك فيه إذا الجنين الذكر كالانثى في الديه الذكر كالأنثى في الديه هذه قاعدة مهمة الامر الآخر لو ألقى رأسي أو اربع أيادي أو كذا لا يحسب بأنهم جنينين لكل جنين عشر ذات امه لا وانما هو جنين واحد لانه قد تكون لاي زياده او رؤوس زياده فهذا مشكوك فيه فالاصل انه جنين واحد نعم. وان دفع بدل الغره دراهم او غيرها ورضي المدفوع اليه جازا ولو, ولو قتل حاملا ولم تسقط جنينها أو ضرب من في جوفها حركة أو انتفاخ فسكن, فسكن الحركة واذهبها أو أسقطت ما ليس فيه صورة آدمي أو ألقت مضغة فشهد ثقات من القوابل أنه مبدأ خلق آدمي لو بقى, لو لو بقى تصور أو ضرب بطن حربية أو مرتده حامل فأسلمت ثم وضعت جنين ميتا فلا شيء فيه وإن شهدنا وإذا كان أبو الجنين كتابيين فغرته نصف قيمة غرة المسلم وإن شهدنا أن فيه سورة ففيه غرة وإن كان أبو الجنين كتابيين فغرته نصف قيمة غرة المسلم وقيمة غرة وقيمة غرة جنيني المجوسية أربعون درهما فإن تعذر وجود غرة بهذه الدراهم وجبت الدراهم وإن لم يجد الغرة وجبت قيمتها من أحد الأصول في الديه، لأن الخير الى الجاني في دفع ما شاء من الأصول عندنا هنا ثلاثة مسائل. المسألة الأولى امرأة حامل فقتلتها امرأة فهل قتلتها خطأ تدفع ديه الأم وديه الجنين أم ديه الام فقط الجواب تدفع ديه الام فقط لأن لم تسقط الجنين هذه مسألة المسألة الثانية لو أن امرأة ضربت امرأة فاسقطت ما ليس فيه صورة آدمي. يعني أسأل أسقطت قطعة لح فهذا ليس فيه ديات الجنين ليس في غرة لأنه قد لا يكون جنين مسألة الثالثة لو أن امرأة كتابية يهودية أو نصرانية امرأة ضربتها خطأ فالقت جنينها فهل جنين اليهودية والنصرانية مثل جنين المسلمة لا ها؟ نصفه لأن لأن دية المسلمة دية الكتابية نصف دية المسلم وكذلك إذا كانت مديوسيه ليست يهودية ونصرانية فألقد جنين معروف أن المديوسيه بثمانين بثمان, بثمان درهم المدوسي الرجل ثمانمائه درهم ونصف المدوسيه بأربعمائة درهم يبقى عشره أربعون درهما يعني بالدراهم اذن الاصل عندنا ان الجنين ديته نصف عشر ديت ام ايا كانت امه بهذا نتوقف هنا ان شاء الله تعالى وسبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ليس في شيء كما ذكرت وإن شاء الله نواصل يوم السبت القادم ليس عندنا تحديث لكن بكره الجمعه ان شاء الله في الاوسط لابن المنذر في ابن تيميه وإن شاء الله يوم الخميس القادم في ان شاء الله الدرس كما هو باذن الله تعالى وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله انت في البيترسيك. في البيترسيك. في البيترسيك. ايوه كشف القناع دوره كشف القناع ستبدا في موعدها ان شاء الله فدي شو شو؟ خلاص تعبش. أنا مستأجرة. لا بس. بس هذا. هم. هم هم.